الذين يعبدون العابدون الحامدون السائكون راكعون الساجدون الآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَفْتَرُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُشْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَتْ تَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا